قارئ يبارك القران فضيله الشيخ اسماعيل حلم حجاب قارئ لاف في بجول فليتفضل مشكورا وله منا جزيل الشكر والعرفان <تصفيق>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 بَنِينَ وَأَنَّمَا ذَلِكَ يُبْصِرُ أَنْتَ أَمْ ستجعلنا لك, لك. ما به وَأَتَنَّاهُ أَلَّا نَعْمَ له نَعْمَ نَعْمَ رَحْمَةً مِنَّا إِنَّهُ سَلَامٌ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 ويعلن لنا الدين ده ده ايوه عملتهم ويعلن لنا الدين ده بس كده مع الناس والناس هنا ماليش دعوه الناس عليه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 Like that What's that mean? I man. معروض درجه صياد عاوز اسمع جوده ما معشيل الله اكبر يا سلام But today I'm going to go I'm you. I'm you. you.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 حاجة ¿Está One of بكر ما شيء، نعم يا عم، سعد حيدر، نعم، تجد العالم، الله ها ها، ها، تجد العالم، ها ها تجد رجع y a mí y a mí a Up from you you you Yeah. <laughs> love I عم ربنا ربنا a... I've been a... I've been a... لا a good guy. لا, لا لا هناك الله لا لا الله لا, لا. من بقى لي كده طول الوقت انا and if anyone else love you I Let me ask you, let me No, I am not. واذن علينا إذا أخطأ أي واحد ناس نعم نعم و... نعم علينا <تصفيق> <تصفح> <وصفح> <فين بي> <لوس> <فليني administration> ده كده مخبأ بتاعك انا عايزني ابداك في ايه صمع عليك ورحمة الله عزيزة علينا في الزوج